يقول هذا السائل أصابني وسواس في كفرة الماء في الوضوء وفي الغسل فما نصيحتكم أنصحك بأمرين أحدهما الإكثار من الاستعاذة ولا سيما الاستعاذة الواردة في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وأن تكون قراءتك لهذه الاستعاذة عن فهم للمعنى وثقة بالله وحسن توكل عليه والتجاء إليه سبحانه وتعالى ويعينك على تحقيق ذلك أن تقرأ ما كتبه أهل العلم في معاني هذه السورة ودلالاتها ومن أجود ما يفيدك في هذا الباب علاج الوسوسة تأملا في معاني هذه السورة أن تقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله وهناك رسالة مطبوعة بعنوان تفسير المعوذتين لابن القيم نافعة جدا وهي مستله. من كتابه رحمه الله تعالى بدائع الفوائد مستلما من كتابه بدائع الفوائد واختصرها شيخ الإسلام محمد عدّهاب رحمه الله في رسالة مطبوعة فقراءة هذا التفسير والعناية بهذا التعود هذا علاج حاسم ونافع جدا لهذه الوساوس هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني وهو مهم للغاية تحسن به هذا الأمر وهو أن تحرص على أن تعبد الله إلا بما شرع تعبد الله إلا بما شرع فالوضوء إسباغه لا يزاد فيه على الثلاث قد جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد فقد ساء أساء وظلم من زاد فقد أساء وظلم يعني من زاد على الثلاث أساء وظلم فلا تزد على المشروع والإسباغ ثلاثا لا يزاد على الثلاث إذا لا يعبد الله بشيء لم يسرعه الله فإذا انتابت الإنسان وساوس وبموجبها أراد أن يتوضا اربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو عشرا قد تصل عشرين عند بعضهم أو أكثر هذا كله عمل غير مشروع عمل غير مشروع فلا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع لأنه يتعب نفسه ويضيع الماء ويسرف في عمل لم يشرع له الإسباق ثلاثا من زاد فقد أساء وظلم كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتحسم هذا بأن تزيد على المشروع وهكذا أيضا في العبادات الأخرى إياك أن يحملك الوسواس على أن تقوم بأمر لم يشرعه الله لك وما أكثر الأعمال الغير المشروعة التي يفعلها من ابتلي بالوسوسه نعم أحسى الله ليكم يقول ما حكم التسمية بفاطمة الزهراء فاطمة هذا اسم سمى النبي عليه الصلاة والسلام به ابنته ابنته فاطمة زوج علي رضي الله عنه رضي الله الله عنها وعن الصحابة أجمعين وهو اسم عظيم يكفي في الدلالة على حسن هذا الاسم أن النبي عليه الصلاة والسلام سما به ابنته صلوات الله وسلامه عليه سمى به ابنته صلوات الله وسلامه عليه فالتسميه بذلك لا بأس بها أما الزهراء فهو لقب وليس اسم والزهراء معناها معروف ومعناها واضح نعم أحسن الله يقول متى ترفع اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء أو عدمه هذا فيه حالات بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى وهي اجمالا ترجع إلى ثلاث حالات الحالة الأولى ما يقال فيه أن السنة أن ترفع اليدين ما يقال فيه أن السنة أن ترفع اليدين وهذا ما ثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع انه دعا ورفع فيقال السنة في هذا ان ترفع اليدين. مثلا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات دعا وهو رافع يديه فيقال السنة في هذا الموضع ان ترفع اليدين مع الدعاء لانه ثبت انه دعا ورفع في هذا الموضع الحالة الثانية ما ثبت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيقال في السنه عدم الرفع لان النبي عليه الصلاه والسلام دعا ولم يرفع مثل الدعاء في خطبه الجمعه في غير الاستسقاء لم يكن عليه الصلاه والسلام يرفع يديه فيقال السنه عدم الرفع لانه دعا صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فالسنه عدم الرفع والحاله الثالثه ما كان فيه الأمر بين ذلك يعني في فضل الدعاء والعناية بالدعاء ولم يثبت فيه رفعا ولا عدم رفع فيقال في هذا الأمر واسع الرفع لا حرج وان لم يرفع أيضا لا حرج الأمر في ذلك واسع والرفع أفضل رفع اليدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث سلمان إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرانا حسن الله ليكم يقول عندنا في بلادنا امرأة مرضت وعرضت على راق فقال لأهلها تذبحوا لها ففعلوا ذلك فما حكم ذلك هذا فيه إشكال إن كان المراد بالذبح لها أي ذبيحة تصنع على كيفية معينة أرشدهم إليها ودلهم عليها وهذا يحصل عند كثير من أهل الخرافة يحدد لهم مثلا مكانا واديا أو نحو ذلك وينص أيضا الا يسمى لا يذكر عليها اسم الله وأن تترك في مكانها وأشياء من هذا القبيل فهذا كله من الباطل بل هو من التقرب للشياطين وأما إذا كان المراد بالذبيحة أن يعني يتصدق بصدقه شاتا يذبحونها أو طعاما ينفقونه ويكون هذا من المداوات بالصدقة فقد جاء في حديث وبعض أهل العلم لهم كلام فيه من حيث الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة نعم. أحسن الله عليكم يقول يوجد في بلدنا بعض المناطق تسمى حسب الضريح الموجود فيها فما السبيل في ذكر تلك المناطق مع الناس أعد أقول أحسن الله ليكم يوجد في بلدنا بعض المناطق تسمى حسب الضريح الموجود في المنطقة فما السبيل في ذكر تلك المناطق مع الناس؟ هذا يسأل عن بعض المناطق اشتهرت اسماءها بأسماء أو اسم ضريح فيها ويكون هذا الضريح لاهل المنطقة تعلقات به دعاءا وعبادة وذبحا وهذا السائل يستشكل واستشكاله في محله أنه إذا شاركهم في تسمية المنطقة باسم هذا الضريح تأكيد منه كأنه يكون تأكيد من على هذا المعنى أو ها تلك التعلقات الباطلة الموجودة عند أهل تلك المنطقة، فما السبيل إلى ذلك؟ يظهر الله أعلم أن بين يدي أمران، إما أن يسمي المنطقة باسم آخر تعرف به، ولا يخلو ذلك من اسم، يعني اسم مثلا اشتهرت به، واسم ايضا لها لم لم تشتهر به، فيسميها به. وايضا يحاول أهل الفضل إمضاء هذا الاسم في, في, في تلك المناطق هذه حالة والحالة الثانية أن يقول المنطقة التي تسمى كذا أو التي يسمونها كذا أو نحو ذلك مما يشعر عدم الموافقة منه على ما يكون في تلك المنطقة أو ما يبنى على تلك التسمية من تعلقات نعم الله عليكم يسأل عن حكم الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة في مثل هذه الأمور أحيانا يكون الأمر ليس جزما ولا يجوز تشكيك الناس في مساجدهم وفي صلاتهم وقبلتهم وبعض الناس قد يحدث فتنه في بعض المناطق ويشكك الناس في قبلتهم فمثل هذه الأمور لا يستعجل فيها وإنما ينظر فيها بآنات ويتحقق من الأمر وإذا تبين الانحراف عن القبلة فيكون معالجة الأمر مع أهل المنطقة المسؤولين فيها بحيث تكون تعدل القبلة قبلة المسجد إلى جهة الكعبة نعم. صلى الله عليه يقول هل مرور المرأة أمام المرأة في الصلاة يقطعها هذا محل خلاف بين أهل العلم لأن تقطع الصلاة أو يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منها المرأة ومن أهل العلم من حمل ذلك على مرورها بين يدي الرجل في صلاة ومنهم من عمم وأن ذلك يتناول مرورها بين يدي الرجل والمرأة على حد سواء والله أعلم أحسن الله ليكم يقول امرأة وضعت الزيت المغلي بجانب رضيعها لأجل مداواته وذهبت لقضاء حاجة فحمل ابنها الآخر وعمره ثلاث سنوات وصب الزيت على وجهه فمات فهل عليها شيء الله تعالى أعلم لكن يظهر أن عملها هذا فيه تفريط فيه تفريط وهو ربما يدخل في قتل الخطأ لوضعها هذا الزيت المغلي عند رضيعها وعندها ابن صغير جاهل لا يعلم ولا يفهم وهو قريب من الطفل فلا شك أنها مخطئة بهذا العمل لكن يطرح السؤال على أحد من أهل العلم لمعرفة الجواب عليه أحسن الله ليكم يقول هل يجوز لي قبول الزكاة لسداد دين مع العلم بأنني سددت جزءا من الدين وفي نفس الوقت قمت بشراء سيارة جديدة وأيضا لدي منزل وقطعة أرض حسب ما تصف الآن الذي يظهر أنك لست من أهلي الزكاة ومن يستغني يغنه الله ومن يستعف يعفه الله ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل